أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا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 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ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 نسقيكم مما في بطنها ولكم فِيهَا منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.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 يُريدُ أَيَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا مَا سَمِعْنَا بِهَا ذَٰلِفِ أَبَا إِنَّ الْأَوْلِينَ إِنْهُ وَإِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُ بِهِ حَتَّىٰ حِينَ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 إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ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 ثمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرِيمٍ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ولَئِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُمْ تُمْ تُرَابَ وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هِيَّا تَهِيَّا تَلِمَاتُ وَعَدُونَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُنُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا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 حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكون أنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرن أ فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهون كون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 لقد وعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 أَعْمَلُ أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مخلدون تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريخ من عبادي يقولون يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ